ليؤفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السك إن تفي قلوب المؤمنين ليزدادوا إِبَالَمَعْ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُهُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الرانين بالله ظن السوق عليهم دائرة السوق وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا والله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا لناك شاهد ومبشر ولذيرة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقتره وتسبحوه بكرته وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ كان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسبوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم أن هم ببطن مكة من بعد أن أوفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا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 وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرغيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 والذين معه أجداد وعلى الكفار رحماء وبينهم تراهم ركع سجدين بتغون فضلاً من الله ورضوانا في ما هو في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الأنبياء. إنجيلك زرع أخرج شطه فآزره فاستغلبه فاستوى على سوقه يعجب الزرع而 يغيب بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالهم موفراً وأجراً عظيماً